بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى الرسول الله وعلى الله الله في أول كتابه الفتاوى الواضحة فهرستا للجزء الثاني من أجزاء الفتاوى الواضحة والذي لم يوفق رضو الله تعالى عليه لكتبه نتيجة ظلم الهكم الغاشم. وذكر في ذاك الفهرست أن الحديث في هذا الجزء الثاني سيقع في الأموال وقسم الأموال إلى قسمين الأول الأموال العامة والثاني الأموال الخاص وبالنسبة للأموال الخاص ذكر برنامجا مفصلا لسنا نحن الآن بصدده تستطيعون أن تطالعوا في أول كتاب الفتاوى الواضحة يشمل هذا البرنامج المفصل كل أبواب المعاملات وأبواب الضمانات وكثير من الأبواب يشملها بحث مفصل ما ادى إلى أي مدى الله يوفقنا في بحثها وإكمالها وترتيبها أما القسم الأول من الجزء الثاني من الفتاوى الواضحة فهو في الأموال العام على أقسامها المختلفة سواء الأموال التي تكون ملكا للمسلمين كالأراضي الخراجيه أو الأموال التي تكون ملكا للحكومة الإسلامية كالفيئة والانفار أو الأموال التي تكون ملكا لجهات عامة مو المسلمين كلا ولا الحكومة الإسلامية إنما لجهات عامة كالزكاة التي هي لكل 8 جهات حسب ما ورد في الآية الشريفة وقال أن كل قسم من هذه الأقسام يجب أن نبحث ونبين أحكامه ونبين طريقة الصرف ماله وعمتها ذلك نحن بهذا الصدد بحثنا كتاب الزكاة وبموازاة البحث كتبنا جزءا من الجزء الثاني من الفتوى الواضح إلا أن بحثنا في كتاب الزكاة لم يكن بحثنا الذي ألقيناه هنا لم يكن كاملا وكان السبب في ذلك هو أنني فرصني على كتابة الجزء الثاني من الفتاة الواضحة لم أكن أتوقف عن العمل بتوقف البحث هذا البحث هذا في طبيعة الهال يتوقف في أيام الصيف يتوقف في أيام القاشور مثلا توقف توقفا طويلا بمناسبة مشاكل العراق وما إلى ذلك ولكني في عملية الشخصي ما كنت اتوقف كنت امشي عليكم وعليكم السلام الله إلى أن اكملت بحث الزكاة الحمد لله انا اجمالا اقول ان اموال العامه يمكن ان تقسم الى اربعه اقسام أو قل ثلاثة أقسام يمكن أن يقال أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام ويمكن أن يقال أنها تقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول المال الذي أشارنا أنه ملك لجهات عامة وليس لجميع المسلمين وليس للحكومة الإسلامية أو قل للإمامة إنما ملكون لجهات عامة، ولعل أبرز مثال لذلك الزكاة، حيث أن الآية الشريفة صرحت إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونسبة لي الستة جهات عامة أشارت إليها الآية المباركة. هذا القسم الأول، القسم الثالث ثاني خلو. القسم الثالث ما يكون ملكا لمنصب الإمامة أو قل ملكا للحكومة الإسلامية الحق بلا إشكال ومن أمثلته البارزة هذان المثالان الفيء والأنفال بالنسبة للفيء الله بالقرآن يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فيه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء إلى آخر آية بالنسبة للأنفال أيضا القرآن يقول ما يكون ملك بلي يقول يسألونك عن الأنفال ول لله والرسول إلى آخره. هذاني من أبرز مصاديق ما ما سميناه بالقسم الثالث، وهو أنه ما يكون ملكا للإمام, أو للإمامة للإمام ليس للإمام كشخص حتى يدخل في في الإرث لا وإنما لمنصب الإمام أو قل. بالحكومة الإسلامية هذا الثالث الرابع ما يكون ملكا للمسلمين وأبوز مصادقها الأراضي الخراجيه أدنى قسم ثاني هذا تقدر تستغني بهالأقصام الثلاثة لأن القسم الثاني لا يخرج من أحد هالأقصام الثلاثة أو أبرزه كقسم مستقيل وهو ما يتأرجح بين القسم الأول والقسم الثالث الأقسام الأخرى واضحة كتابا سنة فقها وفق الأقوال واضحة الأقسام الأخرى واضحة المآلة هذا القسم الثاني وقعت فيه وقعت فيه نوع من اشتباه او نوع من اه اه تأرجح هذا القسم الثاني هل هو ملحق بالقسم الاول او جزء من القسم الاول يعني ايضا هذا ملك لجهات عامة ليس كله ملكا للامام بوصفه اماما ولا كله ولا هو ملك للمسلمين ككل إنما لجهات عامه هل هكذا أو أنه لا ملحق من القسم الثالث يعني ملك لمنصب الإمامة أو قل للحكومة الإسلامية وهذا الذي وقع فيه هذا النوع من تأرجح وهم اختلاف الأنظار فقهيا وهم اختلاف الروايات بشأنها وهم الآية مو كلش واضحة أن المقصود من شنو هذا, هذا مثاله أو مثاله الوحيد لعله هو الخمس الخمس صاير هكذا فأولا أولا نأتي إلى الآية المباركة الآية الوحيدة الواردة في الخمس فيها هذه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن له خمسه ولفسولة لك القرى هذه الآية الوحيدة الواردة في الخمس والتي السنة يفسروها بمعنى غنائم الحار والشيعة يفسروها بمعنى مطلق الغنائم والروا رواياتنا ناطقة بالثانية ناطقة بأن المقصود مطلق ما يغنمه المرء وليس غنائم الحرب. فالأية متيقنها غنائم الحرب بلا شك باعتبار أنه الآية واردة ضمن آيات الحرب ضمن آيات الحرب الآية واردة والآية تقول واعلموا أنما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه الآية وقع خلاف في تفسيرها قبل أن ننظر إلى الروايات هذه الآية التي أقول أنه هذا الخمس متأرجح بين ال... بين أن الحقر بالقسم الأول أو نلفقه بالقسم الثاني هذه الآية وقع خلاف في أصل تفسير هذه الآية ما معنى هذه الآية فأو فهناك تفسير لعل هذا التفسير يبدو في بداية الأمر وقبل التعمق لعله يبدو أبرز وأظهر وهو أن الخمس بتقسيم سداسي مثل ما أن الزكابية تقسيم ثماني الخمس بتقسيم سداسي كأنما سدسه لله وسدسه للرسول وسدسه للقربة سدس لليتامى سدس للمساكن سدس لمن السبيل فليس الخمس حقا وحدانيا مملوكا لمنصب الإمامة أو قل مملوكا للحكومة الإسلامية ليس هكذا لا يلتحق بالقسم الثالث إنما يلتحق بالقسم الأول ولعل هذا هو المشهور لعله لدى فقهائنا الأبرار هذا هو التفسير الأول. عند إذن عن بناء على هذا التفسير قيل أن الخمس ينقسم إلى قسمين: سهم إمام وغير سهم إمام. مصغير سهم إمام سمي سهم السادة كما أيضا تعارف القول به لدى فقهاءنا أو لا لا تسمي اليتامى والرساكن. ابن السبيل قول مم مشط أن يكون سادة. ذاك الوقت في زمن الرسول في زمن نزول الآية كم سيد كان كأدهم سادة ما كانوا كثيرين بعدين الله سبحانه وتعالى أعطى بركة لنسل رسول خطبه بقوله إن أعطيناك الكوثر خم من أوله ما كانوا يج فمنهم اليتامى والمساكين ابن السبيل فقد يقال اليتامى كل اليتامى المساكين كل المساكين هذا بحث سيأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى مبحث كيفية قسمة الخمس هناك سنبحث هذا أن هؤلاء الثلاثة هل يجب أن يكونوا سادة قسم الخمس إلى قسمين سهم إمام سهم سادة أو لا لا يجب أن يكونوا سادة هذا بحث في محلي سيأتي إن شاء الله الآن لا نريد أن ندخل هذا البحث الآن نقول على كل التقديرين هذا الخمس نصفه لمنصب الإمامة أو قول للحكومة الإسلامية فهو فأن لذا خمسه وللرسول ولذي القربة بدليل أنه ما قال لذو والقربة وانما قال لذي القربة يعني أنه لذي القربة واحد شخص واحد دائما شخص واحد ذو القرباء وهو ال... وهو, ال... وهو الامام المعصوم ان كان الرسول نفسه هو هو الرسول هم امام هو امام المعصوم وان وقال... لم يكن ف... فبعده يتسلسل من علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام الى الامام الحجره ذو القرباء ما قال ذو القرباء اذا خو ما لله للرسول ما للرسول هم للامام فاذا هل قسم هالنصف كما تعارف عليه الاصطلاح عليه في لدى فقهائنا بسهم الإمام هذا خب للدولة أو لمنصب الإمام لكن بعدين ما والمساكن رابن السبيل هذا النصف الثاني هذا له لليتامى والمساكن رابن السبيل بس قول الساد منهم أو قول له مطلق على كل تقدير هذا بعد ليس من الكامل للإمامة أو, للإمامة أو للحكومة الإسلامية هذا هو أحد التفسيرين التفسير الثاني في مقابل التفسير الأول يدعي أن المقصود بقوله فان لله خمسه مل مقصود به يعني أنه جزء من ستة أجزاء لله لا وإنما قوله فان لله خمسه يعني كل لله كله لله فأن لله خمسه هذه الغنيمة خمسها لله بعدين من يقول للرسول هذه مرتبة ثانية مو تجزيئ وتقسيم وإنما رتبة بالرتبة الأولى لله كله لله وما يكون كله لله يكون كله للرسول طبعا الله هو لا يأكل لا يشرب لا شيء ما يكون للرسول وفي الرتبة الثالثة ذو القربة الموذة والقربة ذو القربة يعني المعصوم عليه الصلاة والسلام ان كان هو الرسول هو والا هو وصيه وصيه المقسوم ايا كان هذه بالرطبه فرده اما قوله وليتامى لمساكين وابن السبيل فهذا بيان للمصرف لبعض موارد الصرف هذه اليتامى والمساكين وابن السبيل على الإرام أن ان يلبي حاجاتهم فسا قول السادة منهم او هذا البحر فعلا نؤجل انه هذا يعني السادة منهم او مطلق اليه تمام المساكل المساكل هذا فعلا نؤجل بحثنا مو في هذا هذا التفسير الثالث وخب هذا التفسير يبدو غريبا في الذهن يعني, يعني يتبادر للذين أن هذا تقسيم سداسي مو أنه كل لله ثم كل للرسول في المرتبة الثانية ثم كل للإمام في المرتبة الثالثة وهذا ليس مصارف هذا هذا يبدو غريبا من الذين الآن لكسر الغرابة أذكر شيء مؤجلا بحثه المفصل وسنبحثه مفصلا إن شاء الله لكن لكسر الغرابة أذكر شيء وهو أن عين هذا اللحن وارد في الفيء في القرآن عين هذا اللحن وارد في الفيء رغم أنه لا شك فقياً في, في أن الفيء ما المنصب الامامه لأن وقع الكلام والخلاف والبحث المفصل حول أن الخمس لمن هل لجهات عامه أو لمنصب الإمامة خف الفيء ما هو كلام الفيء واضح أنه لمنصب الإمامة الآية التي قرأناها ما أفأ الله على رسوله سورة الحشر الله على رسولي سوره الحشر ايه 6 ما افى الله على رسوله من اهل القرى ايه 6 خليق يعني هو هو ايه 6 وآية 7 يعني ايتان متتاليتان خلنا نقرا من اول ما افى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسوله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فأولًا بين في هذه الآية أن هذه كلها للرسول طبعًا رسول مو شخص رسول يعني حتى إذا مات يرثه الورثة، وهم هذا المقصود إنما للرسول بلحظ مقام رسالته أو قل مقام إمامته. يسلط رسوله على من يشاء، وبراء على كل شيء قدير. ثم يقول في الآية السابعة. يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول عين اللحن الموجود في آية الخمس لله وللرسول ولذي القربة واليتامة انام بالقربة جاء بصيغة المفرح ذوي القربة ماكو ذي القربة ولذ القربة واليتامة والمساكين وابن السيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هذا بيش تفسرو مش تفسرو بمعنى تقسيم سداسي خب هذا خلاف في العلماء اجمع ما حد قال لا كيف وح... و... أفتكر إذا أنا ما مشبه حتى بين السنة والشجعة ما أكون خلاف الفيء للحكومة الإسلامية فمصر تقسيم سجاسي مصر تقسم تفسر بالتفسير الثاني اللي أشارنا إلى وهو أنه لله يعني كل لله وللرسول هم يعني كل للرسول إنما الفرق فرقه رتبة تقسيم يعني كل هذا لله فبالرتبة الثانية كل هذا للرسول وبالرتبة الثالثة للقربة وهو ذلقر وموذب القربة يعني فهذا واحد واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا بيان المصاريف كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تعين إلى مصاريف يجب أن تصفف في تلك المصاريف لأن صح هذا في آية الفيء لم لا يصح في آية الخمس ولاحظوا الفرق البلاغي الدقيق بين هذه الآية وآية الزكاة ما اقول فرق بلاغي يعني هذا بليغ ذاك مو مبالغ لا الفرق البلاغي في كليهما موجود يعني في كل منهما لوحظت نكته بلاغيه دقيقه لاحظوا في ايه الصدقات اصلا ما جاء اسم الله قال فان ابي انما الصدقات للفقراء والمساكين أشوف آية الصدقات أنا كاتب له إنما الصدقات للفقراء اسم الله ماكو أصله ولا اسم رسول الله ولا اسم الإيمان ولا اسم ذي القرب للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل طريقة من الله والله, والله عليم حكيم ليش؟ لأنه لا معنى لفت... أصلا لا... لا معنى معقول بافتراف بيفت... أن الله نفجه في مقابل باقي الجهات يقسم المال على الله وعلى غير الله هذا أصلا ما معنى ذلك المال يقسم بين الله وغير الله شو المعنى فد معنى معقول ومفهوم ما إله هناك اسم الله ماكو ما حتى اسم الرسول ماكو ما اسم الإمام ماكو أكو ذكره. أقسام الثماني ولهذا فهمنا منها أن هذه الزكاة لجهات عامة ليست لمنصب الإمامة وليست للمسلمين جميعا إنما لها الجهات أما هنا جاب الله رسول الله الإمامة ذي القربة لله خمسه نفهم مننا أن الله خمسه يعني, يعني جزء من ستة أجزال لله وكيف يتصور ويتعقل ذلك أصلا أليس معنى أنه كله لله وكله للرسول بالمسابة الثانية وكله للإمام الثالثه الثالثة والإمام يصره في الفقراء والمساكين بالمتابة. هذا إجمال المطلب الآن أكتفي بهالإجمال لعله غدا أو بعد غد ما أدري يأتي تفصيل إن شاء الله بهل مقدار من الاجمال كان هدفي كسر هذا الاستبعاد كسر استبعاد التفسير الثاني التفسير الثاني ليس بعيدا بل قريب بناء على هذا التفسير الثاني يكون الخمس من شبيها بالأنفال والفيل، يعني الخمس يكون كله حقا وحدانيا للإمام علي للإمامة أو قل لمنصب الإمامة أو قل للحكومة الإسلامية. بناء على التفسير الثاني هذا هذا الذي قلنا أن الخمس متأرجح هل نلحقه بالقسم الأول أو نلحقه بالقسم الثالث بس قبل ما نبدأ بالمرجحات اللفظية الموجودة في داخل الآية المباركة والتي لعلها تعين أصلا التفسير الثاني في مقابل التفسير الأول الذي هو التفسير معروف والذي هو هو ابتداء يتبارر إذنه قبل أن أدخل في ذلك أدخل في الروايات الروايات الواردة عن ابن علم الصلاة والسلام فإن الروايات أيضا وقعت نفس الغبش تعبير الغبش مو لطيف ما اريش اعبره والتشفيش المؤخم احنا بدأنا بالقرآن قرآن ما اقول ما بيتشفيش ما يصل لا نقدر نقول تشويش لا نقدر نقول بالغبش نفس التأرجح موجود في الروايات فقسم من الروايات قسم واسع من الروايات ظاهره التقسيم السداسي وقسم واسع من الروايات ظاهره أن الخمس حق وحداني لل للإمام كلاهما قسم واسع خل نقرأ الروايات القسم الأول وهو وهي الروايات التي ظاهرها سلّت عبّر إيه هو نقدر نقول تقسيم سداسي التي ظاهرها أن الآية آية تقسيم لا تقسم أن لله مستهولة رسولة ذا القربة وليتاما والنساكب ابن السبيل بالي. هذا تقسيم وكل كل هؤلاء كأنما في عرض واحد مو وليس في رتب مختلف وهذا تقسيم هناك قسم واسع من الروايات يشهد لها المعنى ولكن من ناحية السند أنا لم اجد رواية صحيحة السند تدل على ذلك إلا رواية واحدة فحسب وهي الصحيحة الرابعي الصحيحة الرابعي هذا صحيحة, صحيحة وغير هذا أنا ما وجدت لعله يناسب أن أسيركم في هذه الروايات في هذه القسم من الروايات قبل ما ننتقل إلى القسم الثاني من الروايات الذي يدل على خلاف ذلك حتى ضمنها نبحث أسانيد الروايات لعل هذا يكون نوع تمرين للإخوة في البحث السندي وينفع الأخوة في البحث السندي هذه الروايات كلها واردة فيما أذكر في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس في الوسائل أنا أعدد أرقام الروايات إخوه اليوم بعيد أننا نستطيع أن نستبع بكلها لكن أعددها حتى قم بعدين تطالعون في بيوتكم قبل, قبل غادي أرقام الروايات ما يلي الحديث الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع والعاشر والاثنعش والستعش والتسوطعش من الباب الأول من أبواب قسمة الخمس آه. قريبا تسع روايات والصحيح السند منها هو الثالث الثالث هو الصحيح السند منها محمد بن الحسن الحديث الأول باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي والذي لا دليل على وثاقته هذا زكريا بن مالك الجعفي ولهذا تقع المشكلة في سنة الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ساله عن قول الله عز وجل واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى وليطعم المساكين من السبيل قال اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله اما خمس الرسول فلأ فلأقاربه وخمس ذوي القربى هنا جاءت بالصيغه الجمع ما قال ذوي القربة وخمس ذوي القربى فهم اقرباؤه وليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنه لا نأكل الصدقة ولا تخل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل فهذه الرواية كما تع... كما هو لعله واضح من حيث المضمون غريب وفي غاية الغراب يعني من يريد ان يتمسك بهذه الروايه مثلا على المقصود هسه قبل ان نقول قبل ما ان نقول أن زكريا بن مالك الجوفي لا دليل على وثاقته مضمونه غير مضمونه محط فاتبي لانه جعل هذه الروايه جعلت قسمين من هالأقسام السته اصلا جعلته صدقه وهم مساكين وابن السبيل بينما هذة هم محد يعني الذين يقسموه ثلاث اقسام يقولون الاقسام الثلاثة الاولى سهم, سهم امام والاقسام الثلاثة الثانية سهم سادة او هاذا ها لا تكون سهم سادة ما المطلق الايتام والمساكين وابن السبيل هم يعطى بيد الامام على كل حال الامام يوزع عليهم ليس من, من, موجود من الصدقة موجودا من الخواص بينما هذه الرواية جعلت قسمين فسرت ال فسرت, ال فسرت ذي القربة بمعنى ذوي القربة وذوي القربة يعني أقرباء الرسول فإذا الأقسام الاربعه الأقسام الأربعة الأولى صارت للامام أقرباء الإمام كأنما وهو خمس الله وخمس الرسول وخمس خمس الخمس ذوي القربة. ها واليتامى هم اليتامى يعني يتامى اهل البيت هم دخل في ذوي القربة إن صح هكذا القربة بمعنى ذوي القربة واليتامى يتامى اهل بيتي خي يتامى أهل بيتي دخلوا في ذوي القربة بناء على هالمعنى. فجعل هذا هذه اربعه اسهم فيهم واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت ان لا نكرو فرقه المساكين وابن السبيل هذا صدقا هذا بعد حكمكم حكم الزكاه حكم حكم مثلا خوجي شيء أصلاً ما عاد نحكي راي فقي محمد بن الشكل هذا من ناحيه الدلاله الغريبه الموجوده في الروايه من ناحية الجعفي بن مالك الجعفي لا على وطاقته. بعد الرويال الثانية وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضوال عن أبيه عن عبد الله بن ابو عن بعض أصحابه وها صار مرسل بعد عن بعض أصحابه من هو من منذ أقبله عن أحدهما في قوله تعالى وعلى من غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وخمس ذوي القربى هم ذوي القربى يعني مفسر ذي القربى بمعنى ذوي القربى وخمس ذوي القربى لقرابه الرسول الامام واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وابن السبيل منهم فلا يخرج منهم الى غيرهم هذه لعله يقرب هذا المضمون يقرب مما يقرب ما ينطبق يقرب مما تعرف الإفتاء به من أن نص الخمس هم إمام ونص الخمس هم صادق لأن كل, كل لم يخرج عن آل الرسول حتى المساكين مقصود مساكين آل الرسول حتى ابن السبيل المقصود ابن السبيل ما آل الرسول فهذه الروايه قريبة من الفتوى المعروفة وإن كان هم بيها نؤمن مفارقة وذلك لأنه ذو القربى ذو القربى فسر بمعنى ذو القربى وذو القربى يعني قرابه رسول والإمام خول يتمى يتمؤرثو خصار ذو القربى والمساكين منهم واثار ذو القربى ابناء اسيلون هم دخلوا في ذو القربى على كل حال فنوع من مفارقه بها بس على كل حال هذا لعله من اغرب الروايات الى الفتوى المعروفه من ناحيه السند خب مرسل الروايه الثالثه هذا اللي أقول صحيح السند عنه عن أحمد بن محمد عن القسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام هذا صحيح السند قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوة وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسة ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أقسام هي ستة أقسام يقول خمسة أقسام مثلا افرضوا يفسروها لكي يصحوا. المفادة الرواية يقولون غض النظر قسول الله غض النظر عن هو فصار خمسة اقسام مثلا ايش نوعي قادم يأخذ خمس الله عز وجل نفسه لنفسه خمس هو غض النظر عنه حتى صار خمسة اقسام ثم مثلا هكذا نفترض ثم يقسم الأربعة أقسام بين القربة. ذي مكو. ذوي القربة ذوي القربة ما كذوي القربة جمع واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا وكذلك الإمام يأخذ كما أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم هل سدعنا عن أن هذا يطابق مع الرأي المشهور أو لا؟ لا عن هذا يقول ما يطابق أو يطابق مهم أن المهم أن هذه الرواية ظاهرة في أن الآية قصد بها التقسيم وليس التفسير الثاني اللي يقول لا كله لله ثم كله للرسول ثم كله للأمام لا إنما التقسيم هذا ظاهر ظاهر الرواية مثلا يقول ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخاد يأخذ خمس الله كأنما خمس ما لمال الله مو يعني كأنما قسم ما لمال الله مو كل مال الله يأخذ خمس الله عز وجل نفسه كأنم إلَفَدِ نوع من إذا تناقشون في دلالتهم تروحون من عند بس بس على كل حال بس ما مو خالي عن الظهور في أنه تقسيم هذه الآية قسمت الخمس مو أنها كلها لله ثم كلها للرسول ثم كلها هذا يقول يأخذ خمسة الله على كل حال هذه الرواية التي نستطيع أن نجعلها إن إن إذا هذا ما قبلته هيش بعد اذا كل رواية ما عدنا كل رواية تامة الدلالة والسند ما عدنا إذا هذا قبلته هي دلالة إلى أن الآية تنظر إلى جهة التقسيم وليس تنظر إلى جهة اختلاف المراتب كله لله ثم كله الرسول ثم كله للإمام وسنده هذا سنده صحيح الله يذكر الشيخ خلال مؤمن بخير حفظه الله كان حاضر في هذا البحث من وصلني إلى كلمة قال لي ربعي ثقل ومثق قبل الربعي وربعك كلهم ثقا على كل حال فهذه الرواية الوحيدة اللي تكون تاما سندا الرواية الثامنة هذا فتشي غريب موجود في الرواية الرابعة والرواية السادسة وإن كان هاتان روايتان خارجتان عن بحثنا بس خب في الكلمات صاير بعد في الكتابات والكلمات صاير بعد خبط لا باس بان اشير الى النكته الروايه الرابعه هم جعلات من ادله تقسيم الخمس الرواه الرابعة ضمان سند سنه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن عمر بن أذين عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان هذا أبان متى أبان يقصد به أبان بن عياش الذي يروي عنه إبراهيم بن عمر اليماني وأبان بن عياش قال عنه الشيخ الطوسي أنه تابعي ضعيف فمن ناحية سند متى عن سلم بن قيس هذا سليم بن غيس المعروف قال للزخونية ألا يعرفوها قال سليم قلت يا سلمان هو ذاك قال سمعت أمير المؤمنين يقول نحن والله الذين عن الله بذي الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال ما أفعل الله على الرسول من أي القرى لله الله وللرسول لذي القرب وليطاننا المساكين منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أو سخم في عيد يتخيل أن هذه الرواية من الروايات الدالة على تقسيم ويطلع من نفسه فكرة سهم الإمام وسهم الصادق بينما أصلا هذه وارد في آية في أصلاً الرواية وارد في آية الفيء و... و... ولا شك فقهياً أن الفيء كل للإمام ولا شك أن قولوا لله وللرسول ولذ القرباء في آية الفيء المقصود بي تعدد المراتب مو تقسيم. الرواية أصلاً في آية الفيء فيه. ما أفى الله على رسولي من اهل القرى فإلا هو الرسول نفس الشيء في الرواية السادسة في الرواية السادسة هم نفس الشيء لا لا عفوا أسأل. الرواية السابعة مو السادسة بفرق أن السند هنا صحيح هناك الرواية السادسة السند, السند ما كان صحيح هذا السند صحيح عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن قثمان عن سليب بن قيس الهلالي قال خطب أمير المؤمنين وذكر خطبة طويلة يقول فيها نحن إن والله أنا بذل قربة الذي قرننا الله بنفسه برسوله فقال فلله وللرسول وذل القربة إلى آخري نفس نفس النقطة هنا موجودة بفرق أنه هنا السند صحيح لأن حماد بن عيسى هناك في الرواية الرابعة رواه عن عمر بن أذين عن إبراهيم بن عمر اليماني هذول ثقات عن ابان هذا موثق هذا يقصد بي بلي ابراهيم ابن ابي عياش او ابو ابن ابي عياش ابن ابي عياش ابن اظن ابن ابي عياش ما ادري استن تو راجع انا هنا انا ناني كاتب ابن ابي عياش بس ما قال عنه الشيخ تابعيون ضعيف بينما فيها الرواية السابعة لا بعد أبان ماكو فيها الرواية السابعة يقول علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أن إبراهيم بن قسمان عن سليم بن قيس الهلالي هذا الكتاب العظيم الذي يؤسفنا أنه ما موجود بياتنات كتاب سليم بن قيس الهلالي والمجتمل على فضائح. خلفاء وأفظائع الجماعة والمبين للمظالم الكثيرة الالوارد على الزهراء الله عليها وهناك من يفرح بإسقاط هذا الكتاب يقول هذا الكتاب لا لا اعتبار له باعتبار أنه راوي ذاك ابن عياش أو ابن عياش ما ذي ابن عياش أيضاً ولكن ليست ثقة. فقيل أن هذا هو الذي وضع كتابا كذبا وزورا وضع كتابا باسم سليم بن ال... قيس الجلالي بينما لا هذا السنب الثاني لألان قرانات صحيح أو ليس السنب منحصرا بذاك. ومحتمل أنه كان نسختين نسخة مدخولة رواها أفقه بن عياش بن أبي عياش مغلقين. ونسخة صحيحة ومن الأسف مع الأسف من المؤسف أنه لم يصلنا على أحد. فهذا من ناحية السنة الصحيحة، لكن نفس النقتل به اللي شكل ذكره، وهو يا أن الرواة أصلاً أجنبية عن بحثنا، راجع إلى الفيء، ما رجع إلى الخمس، والف لا شك في قيام في أنو الامام. هذه الروايه لا هذا الرواية الرابعة والسابعة بالمناسبة ذكرناه حتى نوضح أنهما أجنبية عما نحن فيه إنما فقط أرأنا فعلا لث روايات من الروايات التي راجع الى ما نحن فيه أرأنا لث روايات ثالثها صحيح السند والأول والثاني لا بعدين كن نجي على الرواية الثامنة هذا ان شاء الله غادا انتو طالعوا انا انضدكم ارقام الروايات حتى تستطيعوا ان تطالعوا طالعوا حتى ننهي حتى